تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملق السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بقرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض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 ويوم يحصروهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلتم عبادي فيقول أأنتم أضلتم عباد هؤلاء أمهم ضلوا السبيل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 الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون, ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل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 الملق يومئذ للحق للرحمن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 وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا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 إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك شر مكئنو وأضل سبيلا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 إن كد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكن ثم ثم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أ فأن تقول عليه وكيلا كيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون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 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة نسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعام وأناس كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله, الله. الله أكبر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 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترو وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله لاه آخرة ولا يقتلون وَلَا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أساما ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك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 فَذَكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا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 والدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فقد كذبتم فسوف يقول لزاما طاسيم ميم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 لعلك باخِع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتين من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين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 مورِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَتَرَدَّتْ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزه فرعون إن لنا نحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقى السحرة ساجدين قالوا آمن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 يا ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر أن اضرب بعصاك البحر فكان كل فرق قد طود فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين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 قالوا بل وجدنا آباؤنا كذلك يفعلون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 وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكمه وألحقني بالصالحين وجعلني لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورسة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع ولا بنون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 هل ينصرونكم أو ينتصرون فقبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لَفِي ضلال مبين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 قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين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 كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون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 وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ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 وَإِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالكسطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين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 أولم يقل لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين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 كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن ضرور؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوَعَدُونَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوَعَدُونَ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون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 في كل وادي يهمن، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً، وذكر الله كثيراً، وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب الله اكبر <تصفيق> بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 تَصِـيْن تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ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 وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَّسْتُ لَا رَسَاءَتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِكُمْ بِشِهَابٍ قَبْسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 وألقى عصاك فلما رَآهَا تهتزك أن لها جانو ولا مدبرو ولا مدبرا ولم يعقب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 حتى إذا أتوا على واد نمل قالت نملة إيا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد ذا أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فما كث غير بعيدٍ فقال أحط بما لم تحط به وجيت كمن سبأ وجيت كمن سبأ بنبي يقين إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرس عظيم وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ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 قالت يا ايها الملأ اني القى الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين